سبحان الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على نبي الله وعليه الصلاة والسلام وآل محمد وآل علي رحمه الله تعالى وركنيته أبو علي الحسن بن قاسم الأورادي والرحيم الله تعالى الكاف هو الحرف السابع والحروف المعاني هذا حرف الكاف يكون عاملًا وغير عامل يكون عاملا وغير عامل كونه عاملا حرف جر يعمل عملا من أعمال يعمل عملا من الأعمال في آخر الكلمة وهو حرف جر يعمل عملا خاصا في آخر الاسم وهو القر وهذا حرفا يكون, عامل يكون عاملا وغير عامل كاف الجر وغير العام كاف الخطاب أما كاف الجر فحرف ملازم لعمل الجر والدليل على حرفيته أنه على حرف واحد صدرا وهو يقع قبل الكلمة والاسم لا يكون كذلك و انه يكون زائدا ولا الاسماء لا تزال و انه يقع مع مجروره صله صله اي صله للموصول و ليس صله بمعنى زائد اعرابا و انما صله للموصول من غير قبح نحو جاء الذي كزيد جاء الذي كزيد ولو كان اسم لقبح ذلك لماذا قال لاستلزامه حذف صدر الصله صدر الصله اي مقدمه الصله من غير طول وهذا قبيح عندهم وإنما يحذف, ح... يح... يحذف صدر الصلة وهو مقدمة الصلة إذا طالت كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ان يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبو ان يختزل ان صلح الباقي لوصل المكملين والحذف عندهم كثير منجلي في عائد المقتصر انتصب انت فعلا وصل كما نرجي إلى آخر كلامي وعلى الاستلزم حذف حظ صدر الصلاة من غير طول ومذهب سيقول أن كاف التشبيه لا تكون أسماء إلا في ضروره الشعر، كقوله هي عنك البرد المنهمي المنهل المنهمي، صلها المنهل، لكن أبدلت الميم من اللام، صلها المنهل، وهذا من الإبدال غير الشائع عنك البردي أي عن مثل البردي. قال أي عن مثل البردي في القاف هنا في القاف بمعنى مثل دخول حرف الجر عليها. دخول حرف الجر عليه قالوا غلب الأخفش الفارسي. الله الأخ حسَّاد بن سعد الفارسي. أبو علي الفارسي. قالوا وكثير من النحويين أنه يجوز أن تكون سمنا أن تكون حرفنا سمن. في الاختيار فاذا قلت زيد بن كلاسدي احتمل الابوين وشد ابو جعفر بن مضضاء هذا من علماء اسفيليا قال وهو احمد بن عبد الرحمن ولد في قرطبه سنه 513 وثلاث ومات في اسفيليا سنه 592 وثلاث هجريه حاشيه رقم اثنين قال وشهد أبو جعفر بن الظاه فقال إن الكاف سون أبدا لأنها بمعنى مثل وذكر بعض النحويين أن الكاف التشبيه ثلاثة أحوال الأول تتعين فيه الحرفيه وذلك إذا وقع زائدا نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو زائدا لا بد نقيده في الإعراب أو النقول زائدا أي في الإعراب والأولى من هذا كله أن نقول سلة وماذا وتوكيد صلى الله عليه و سلم قيل وكذلك اذا وقعت اول كافين اول كافين ككما قال كقول كقول خطام المجاشعين وصاليات ككما يؤثفين والصاليات هي الأحجار التي صليت بالنار أصبحت سوداء ويُعثفين يجعلنا أثافي والأثافي هي ثلاث ثلاث أحجار يعني تجعل فتحرق النار بينها ويجعل عليها القدر ونحو فهذه الأحجار التي يوضع عليها القدر أثناء الغليان وأثناء الإيقاد لتنضيق ما فيه هذه الثلاث الأحجار تسمى ماذا؟ أثافي تسمى أثافي ويطلقون على عندها هنا في المثل العربي أنهم يقولون ثالثة الأثافي يعني يكلون عن الداهية الذي تأتي خاتمة الدواهي، كما أن الحجر الثالث لا يثبت القدر على حجرين، فإذا جاء الحجر الثالث ثبت، فيكنون به عن كبر المصيبه أو كبر الداهية العظيمة التي وقعت. وصاليات ككما يؤثفين ككما أن الكاف هنا زائدة قلت وفي هذا نظر من وجهين أحدهما أن الكاف الأولى في ذلك زائدة كالكاف في ليس كمثله شيء فلا حاجة لإفراده بالذكر والثاني أن الكافين في البيت يحتملان ثلاثة أوجه أولهما أن تكون الأولى حرفا والثاني اسما أي كما ذكر وثانيها أن يكون حرفين أكد أحدهم بالآخر كقول الشاعر ولا, ولا للمى بهم, أبد بهم أبدا دواء ولا للمى بهم أبدا دواء ولا للمى فاللام الأولى حرف جر واللام الثانية توكيل لها توكيل لها توكيل لها توكيل لها توكيل لحظي، وأما لفظي واما حصوله التوكيد المعني في الحروف فامر موجود والتوكيد اللفظي أيضاً موجود حتى في عرف النفي لا لا أبوحه لا لا أبوحه بحب بثنت إنها اخذت علي مواثقاً معهودة لا لا أبوحه وهنا الحرف أكد الحرف توكيد اللفظي قال وثالثان يكون اسمعين تؤكد أحدها بالآخر وقد أشار الزمخسري إلى ذلك قال ولك أن تزعم أن كلمه تشبيه كرلت للتاكيد يعني في قوله تعالى ليس كمثله شيء أي كما كررها من قال وصالية ككما كما بعضهم فيما يتعين فيه الحرفيه ان تقع مع مكرورها صله كقول الشاعر ما يرتجى وما يخاف جمع فهو الذي كالغيث فهو الذي والليث مع ما يرتقى وما يخاف جماعة وهو الذي كالغيث والليث مع في المديح في المديح والشعر هو عيسى بن عبد العزيز أبو موسى توفي سنة ستمئة سبعة هجرية والشعره هو مثال شعره هو كالمثال وأما البث الشعر الأول ولا لما بهم أبدا دواء وهذا قائلهم سنبل معروض صدره خلاوة الله لا يلف لما به ولا لما ولا ل لما بهم أبدا دواء وهو من شهاد المومن شاه النوال بيم ولا تتعين الحرفية في ذلك لإجماعهم على استحالته لإجماعهم على استحسانه فهو الذي كالغيث والليث معه قال ولو كانت الكاف في ذلك اسم الله ان يكون المتدى محذوفا من الصلة أي فهو فهو الذي هو كالغيث وحذف المتدى من صلة الذي في مثل ذلك قبيح لماذا؟ لقصر الصلة فإن لو كانت الصلة طويلة وحدها صد صلتها كان أولو مستحسن لكن إذا, قصر إذا قصرت الصلة لا يستحسن حذف صدرها وحذف مقدمتها وهذا قد تكلم عليه في أول الدرس قلتوا في كلام القزولة بن مالك غيرهما ما يدل على جواز الأمرين في ذلك مع ترجيح الحرفية قال القزولة بالأحسن الأقود أن لا تكون كما التشويه في صلة الموصول إلا حرفها وقال ابن مالك وإن وقعت وإن وقعت صلة فالحرفيه راجحه راجحه الحرفيه راجحه قال والثاني الثاني ان تتعين فيه الاسميه قال وذلك ذلك في خمسه مواضع احدها ان يقع مكرورا بحرف كقول الشاعر بكل بكل لقوه بكل لقوة الشغواء قلت فلم اكن ليولع الا بالكمي المقنعي بكاللقوه الشغواء و في المثل لقوه صادفت قبيصا و العقاب و الشغواء المنقار قال وثانيها أن يضاف إليه كقوله الشاعر تيم القلب حب كالبدر لا بل فاق حسن من تيم تي القلب حبه شاهد حب كالبدر يعني حب مثل البدر قال وثالثا أن يقع فاعلان كقول الأعشاء أتنتهون ولن ينهى أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط يعني بعد كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل الساهد ذوي شطط كالطعن أي لن ينهى ذوي شطط كالطعن أي مثل وقعت فاعل ينهى قال رابعا ان تقع مبتدا كقوله ابدا ابدا لك الفراء فوق ذراها حين يطوي حين يطوي المسامع الصرار ابدا كالفراء فوق ذراها حين يطوي المسامع الصرار طيب طيب و... والفراء وال... والفراء والفرق... جمع فراء وهو الحمار المحشي والسرار القدقد وهو طائر طو... يصيح بالليل طائر صغير يصيح بالليل يصر يصر خاصه في بعض البيوت التي هي يعني قديمه السكن أو بها اثاث قديم قال حين يطوي المسامع الصرار اي انه صوته ماذا مؤذي يسر صيح الشاهد كالفراء فوق ذراها وقع هنا مبتدا مثل الفراء توقض راها قال وخامسة انتقى اسم كان قوله لو كان في قلبي كقدر قلامة حبا لغيرك ما تذكر سائلي ساهل كقدر قلامة في قلبي كقدر هذا الكاف اسم كان مؤخر وفي قلبي خبر كان مقدم قال وزاد بعضهم سادسا وهو تقى حولا كقول النبي لا يبرؤون لا لا لا يبرمون إذا ما الأحق قل له برد الشتاء من الإمحالك العدمي أي لا يبرمون معنى لا يبرمون أي لا يضيقون بالضيف ذرعا ولا يتبرمون ولا يستثقلون الضيف قال إذا ما العف جلل له برد الشتاء من الإمحالك العدمي أي مثل العدمي يعني جلل له أبا قلله مثل العدم قلله برد الشتاء من الامحال مثل العدم أي مثل الجلد البالي فيقول هؤلاء كرام في الشدة والرخاء فيكرمون الضيف على كل حال يعني في وقت الشتاء والإمحال وفي غيرهم الأوقات ولو, ولو قد كان برد الشتاء قل للعفك وغطاه من الامحال مثل العدم اليابس يصبح مغبرا مكفهرا وصوح النبت واقشعر اقشعرت البلد قالوا أعلم أن منهم من تأول هذا كله على حرف المنصوفة ابقاء الصفاء التي هي الجر المقرور مقامة والثالثة جزء فيه الحرفية الإسمية وهي وهو ما عدا ما ذكر ما عدا ما, عدا ما ذكر ما عدا ما ذكر. طيب بهذا نكون قال وأنا أعلم أن الكافة التي هي حرف يرقى قسمان زائدة وغير زائدة فغير زائدة لها معنيان هذا تقسيم على أول التشبيه وهو أصل معانيها قالنا حزيدا كالأسدي ولم يثبت أكثرهم لها غير هذا المعنى اي كثير من العلماء لم يثبت الكهل عن التشبيه الثاني التعليل ذكره الاخفش غيره وجعلوا منها قوله تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا اي لارسالنا فيكم رسولا قال الاخفش اي لما فعلت هذا اي لما فعلت هذا فاذكروني قال ابن مالك ورود هذا التعليل كثير كقوله تعالى اذكروه كما هداكم اي لهدايته اياكم وقوله تعالى ويك انه لا يفلح الكافرون اي وي بمعنى اعجب لعدم فلاح الكافرين اي اعجب لانه لا يفلح الكافرون وكذلك قدره نورهان وحكى سيبويه انه وحكى سيبويه كما انه لا يعلم كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنهم كما أنه لا يعلم ما معنى كما أنه لا يعلم لأنه الكوه للتعليل لأنه لا يعلم فتجاوز الله عنه والتقدير لأنه لا يعلم فتجاوز الله عنه وزاد من امالك معنى ثالثا وهو أن تكون بمعنى على قال قول بعض العرب كخير في جواب كيف اصبحت يعني كخير على خير حتى الحرراء قلت ذكر بعض النحويين أن هذا مذهب الكوفيين والاخوش قال وحكى الاخوش عن بعض العرب أنه قيل له كيف انت فقالك خير يريد على خير وعلى هذا خرج الاخوش قوله قولهم كن كما أنت وهذه كن كما انت لها اربع معاني لها اربع تأويلات قال وأقول تويل ذلك وردا تويل ذلك ورده إلى بابه إلى معنى تشبيه أو لا من ادعاء معنى لم يثبت وقد أويل قوله كخير على حذف مضاف أي كصاحب خير وأما قلهم كن كما أنت كن كما أنت في اربعه أربعة الاول الأول أن الكاف التشبيه وما زائد والاصل كنك انت أي كن مماثلا الآن لنفسك قبله ولا ينكر تشبيه الشيء بنفسه في حالين مختلفين وعلى هذا فأنت في موضع قرم بالكاف وقد ورد دخول كاف التشبيه على أنت وأخواته الثاني أن تكون ما لل للكاف عن العمل وأنت امتدى خبره محذوف أي كما أنت عليه أو كائن عليه وكائن عليه قال الثالث أن تكون ما كافة أيضا ومهيئ لدخول الكافة على الفعليه الفعلية وأنت مرفوع بفعل مقدر أي كما كنت كما كنت أي كن كما كنت فلما حلف الفعل فصل الضمير حلف كان فصارت أنت كن كما أنت قال الرابع أن تكون ماء موصوله وأنت خبر مبتدا محذوف أي كالذي هو أنت أي كالذي هو أنت وذكر بعضهم للكاف معنى آخر وهو أن تكون بمعنى الباء وقوله بمعنى الذي يقبح لأن الصله قصيرة لم تطل فحذف صدر صلتها يعني قبيح وذكر بعضهم من مع ان اخرها وهو أن تكون بمعنى الباء قال لك قول العقاق وأطيل له كيف أصبحت وقال لك خير أي بخير قال يقول في هذا المثال أن تكون الكافة مع الباء وأن تكون بمعنى على قلت وليس الكافة مع الباء ولا بمعنى على إلا دليل على ذلك وقد تقدم تأويل هذا المثال صفحة 85 يعني المثال الأول صفحة 85 يعني على حده مضاف كي خير اي خير طيب هذا هو درس اليوم وغدا نواصل من قوله فصل من قوله مسألته